بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء مغشقت وادرت لربها وحقا وإذا الأرض مدت وألقتنا فيها وتخلنا وأذنت لربها وحقا يا Ben mulağim, beni manût سُورَا إِنَّهُ مَنَ لِيَ أُرُومُ بَلْ إِنَّ رَبَّكَ كَانَ بِالنَّصْرِ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ <تصفيق> وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا يَكذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ مَرِيرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمنوا, آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم